وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشف مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح سكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب سنتصر ففتحنا أدواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدد وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر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 كذبت عاد فكيف كان عبادي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز لقل موقع فكيف كان عذادي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت تمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن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 نَامُسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُكْتَظِرٍ فَلَا تَظُنَّ صَاحِبُهُمْ فَتَاعَافَ فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيمي محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 وَل قَدَزَرَهُم ضَط شَتَن فَتَمَا رَوبٍِ النُظُر وَلا قَدَ وَوَدُهُعَ بَيفيِيهِ صَوْطَمسْن عيونَهُم فَزوق وَزابِي وَنُظُر وَل قَدَ خََّحَهُ فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فزعون النذر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَفَغَفَرَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَفُ ذَٰرَاءٍ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَهَا وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرُ يَوْمَ يُسْحِرُ حَابُولَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرِ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَل مِّن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الذُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ في مقار صدق عند مليك مقتدس